في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا فهم احيط بهم دع اللهم خلصين مخلصين له الدين لان ان جيتنا من هذه لنكونا لنكونا من الشاكرين فلما انجاهم اذ هم يبغون في الارض بغير حق يا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 فَأَنزَلَ نَبَاتَ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا نهارا فجاء الله الحصيد كان لم تغن بالامس كذلكا فصل الايه قوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم